ده هو بقى عايز ايه خلاص لا على ما خميس كلامك لا طب الخميس اللي فات ما لعبتوش طب إيه الدوري مش هيكمل الدوري كنت مش هيكمل الدوري يا ابني اللي كنت تعمله ده اللي هو ذابه وعوده ده ايه ده يعني لو يعني هو, هو الموضوع فشل يعني مم. طيب ماشي انت عايز يوم رياضي حاط. تحبه يوم رياضي امتى لا لا لا انا عمال انا لك أنا عاملهولك. بس بس رجاله ان نيجي مش إن انا يوم رياضه ليا مثلا عشرة؟ مم. طب ما انا بقول لكم اهو اصلا انا مثلا هنبدا دلوقتي على يوم رياضي وهقول لكم عليه دلوقتي بس معلش يعني هنبدا يبقى لا كله موجود خلاص طيب عشان برضو الدروس بتاعكم يوم الخميس انتم بتخلصوا الساعه كام يعني لو بدأنا 8 8 بالليل ماشي انا خلاص لا ما انا خلاص على 11 من 8 ل 11 ها يا عمي زي ما خلاص نظبط عبدو وزلفول ها ايه رايكم متفقين متفقين خلاص الخميس الجاي الساعه 8 في يوم رياض شوف على طول كده وقتي اهو اي خطه مؤمنيه بس نعم يا باشا هات اللي انت عايزه في حاجه اخطر من كده احنا عايزين نبسطك انتوا موافقين ان كنيسه ثانيه تجي معاكم اللي موافق ارفع ايدك مش انا بقولك يعني اللي موافق ارفع ايدك طب هو كله جاي عن اليوم الرياضي ده ولا مش في دماغكم الحوار ها في حد يجي ولا ما حدش يجي قبلوا تيجي طب طب اللي متفق على ان احنا نبقى لوحدينا يرفع ايده لوحدينا بس مش ما فيش ما فيش حد من بره <متعت> اه طب اقول لكم حاجه احنا هنعمله ميكس كده مع اللي بره علشان كله يجي ايه رايكم ومن هنا وان يعني مثلا كنا عملنا اليوم الرياضي ده مثلا للي بره بخمسه ليكم انتم ببلاش ايه رايكم حلو يبقى للبارة للبارة للي بره بفلوس اما ليكم انتم فري اللي هيجي من بره الكنيسه بتاعتنا بفلوس خلاص اصلي تمام طيب انا كنت عايز اكلمكم في حاجه كده مش هناخد من وقتنا بالضبط عشر دقائق اا سؤال هيا مجد عن كلمتين سالوا فيهم يعني ناس سالت فيهم فقلنا نعمل منها كده حوار بينا وبين بعض الكلام ده صح ولا غلط ايه رايكم الخمره صح ولا غلط ايوه بقى غلط بقى في الحاجات دي ماشي اه حلو خالص ما هو ده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده عن الخمره الخمره في الانجيل آآ آآ في العهد القديم احنا بنسمع كتير ان خمره وشرب خمره والدنيا ديت عشان كده ماسكين علينا قوي الكلام ده بيقولك لك ايه انتوا يا جماعه بت ما بتحرموش الخمره احنا بنحرم الخمره احنا انتوا ما بتحرموش الخمر ده اللي مثلا جماعه بتاع اوروبا بيشربوا خمره كتير صح هم كاثوليك مثلا جماعه مسيحيين عندنا آه مهادحنا بنقول الكلام ده ماحنا ما نتكلم في الكلام ده يقول لك أنت في الإنجيل كمان تشربوا خمر في العهد القديم كان كان العملية مباحة وفي آيات أنتو بتحللوا الخمرة فيها في تاني واحد يقول لك الله طبعا السد المسيح آه هو ما شربش شخمرة بس عمل معجزة حول الماء لخمر طبعا هو كده بقى الدنيا حلوه خالص يعني ما نشب انت ايه رايك ايه رايكم طب انتو انتو انتو تمام طب هو السلمس احنا لما حول المال الخمر كان في نسبه كحول تمام اوكي ايه كان عصير عينه بس عصير عينه بالمتخمر ده فبالتالي لما بت اوكي نسبة نسبته تمام حسنا هو اللي يدشر العملات يشعب أنا أبو أمنا حسنا حسنا يعني بدون الغرض يعني مين هو ده وليس هو اسمه بس ماشي ما عليه أنتو ما رأيكم ما رأيكم أن العهد القديم حلل الخمرة والعهد الجديد لغى الخمرة ما رأيكم يعني طيب تيجي نتكلم على الموضوع ده ما رأيكم كان بولي. نعم احنا, احنا اللي دلوقتي طيب, طيب. اولا هو أو عايز يقول لك إن, ان في الكتاب المقدس في العهد القديم الخمره هي رمز ما تاخدهاش على انها اداه ليه لان دايما لما كان بيرمز للخمره في نشيد الانشاد مثلا ان هم ماسكنه او في حته نشيد الانشاد أن ذكرت فيه الخمره والدنيا دي سنة فبالتالي كل الرموز اللي جاية في نشيد الأنشاد الخمرة ألا هي أنها رمز رمز اللي يربط الكنيسة بالسيد المسيح تعرفين طبعا الخمرة اللي هو رمز عندنا وعدان المسيح صح فبالتالي ده رمز من الرموز اللي بيربطنا بالكنيسة تمام طيب معلش مرضو يعني إيه الدنيا الدنيا توصيك كده بآية علشان أعرف طب بصوا بقى معي. مثلاً عايز أقول لكم على حاجة شوفوا بقولك إيه في نشيد الأنشاد الحجة ميلاهم بقولك إيه اشربوا واسقروا هو هو يعني نفس الآية دي هو هو نفس الآية دي شوفوا بقولك إيه شوفوا الأمثال بقولك لك ها اشربوا واسقروا طب بهو هو في نفس الأمثال قال ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا العظماء المسكر. الله يبقى فيه تناقض بها ولا إيه ما أنا قلت لكم كده لما بقى في الأمسال حتا ديت لما بيكلم على الخمرة بيكلم على الخمرة لتسكر طب وما الخمرة اللي جات في, في نشيد الأنشاء دي كانت الخمرة يبتلك رمز رمز لربط الكنيسة بالمسيح. خلاص، فإذا إحنا ما عندناش حتى في العهد القديم بيقول لك اشرب خمر. طيب، لما يبي يقول لك سيد المسيح يعني لما حول الماء لخمر، هل هو الخمرة ذيتي اللي هي الخمرة اللي سكرتهم؟ ها؟ طب حتى بيقول لك في الدليل إن في الكتاب المقدس في القصة يعني اللي هو رئيس المجلس اللي كان قاعد يقول لكم يا جماعة أنتوا دايما تقدموا الخمرة الجيدة الأول وبعد كده تتحكوا علينا لما رأسنا تتقل تديونا الرضية انت من ساعة دا بيعتب على الرئيس اللي هو الرئيس بيعتب على العريس فبيقولوا أنا من ساعة ما عدت الخمرة اللي أنت جبتها لغاية دلوقتي ما, ما سكرتنيش بل بالعكس فوقتني أنتوا فاهمين؟ يبقى اذا دي ما كدش الخمرة دي ما كانتش الخمرة ده الخمر كان عبارة عن العصير العنق اللي كان وده ما يسكرش فإذا تحويل الماء إلى خمرة كان السيد المسيح له رمز وله انقاذ الموقف لما جاء له العريس وقال له الحقني انقذيني يا عدرة حصل كذا كذا كذا فقال له لا ما تقلقش أنا هكلم بني فلما كان راح عمل المعجزة دي والمعجزة دي جميلة جدا لأن لها رموز حلو يعني الخمرة اللي شربوها دي رمز لمعمودية أو العهد الجديد فعشان كده سيد المسيح عمل المعجزة دي خلاش حد يسكر يقولك إيه في الخمرة لما تشرب الخمرة أول حاجة الكاس يبقى صعب أو أنت طبعا ما, ما بيبقى تيدي إحنا عشان قارين على الكلام ده دي بيبقى صعب قوي تاني مرة تلت مرة رابع مرة خمس مرة سادس مرة لغاية بقى ما تشرب بقى تحس إن, إن, إن, إن الشفة بتاعتك اتخضرت فسي مثلا اشرب بقى برحتك بقى فمن قطر الشرب ما بتعرفش شربت قد إيه ولا ما شربتش قد إيه فالدنيا بتبقى عادي بقى اشرب ليه؟ الدنيا وسعت معك قوي قوي قوي فبالتالي الخمرة اللي قدمها السيد المسيح للمتكئين أو الناس اللي هم كانوا موجودين ما كانتش الخمرة لسكرتهم بالدليل ان رئيس القعدة قال لهم تعالهم قل لي انت اي حاطت اي احنا حقيتنا نسكر احنا حضرنا افرح كتير وكنا منسكر طب ايه, ايه, ايه فيه ايه قالوا لا ده فيه اختلاف الحاجة اللي عملها السيد المسيح دي مختلفة اه حول حول الخمر بس خمر ما يسكرش طب واحد يجي يقول لك مثلا ده برده من ضمن التساؤلات التهم تاني يعني اقول لك ايه طب الله طب طمنتوا في التناول بتشربوا خمر ها مش قال الكلام ده يقول لك انتوا مش بتشربوا من عصير العنب والعصير العنب المتخمر يبقى اذا ده خمره يا عم خمرة مين يا عم خمرت مين إحنا لما بنعمل حاجة زي كده بإحنا بناخدها كرمز وإنت ما بناخدش حاجة لإنها تسكنك لإنت بتاخد حاجة صغيرة علشان خاطر بتفكرك بإيه بدم السيد المسيح طب أقول لكم على حاجة سيد المسيح قال جملة جميلة أولا لك كاتبها لكم هنا بصوا كاتب حاجة حلوة هقولها لكم بيقول لك قال السيد المسيح عن نفسه انا الكرمه الحقيقيه واحنا الاغصان خلي بالك كرمه واغصان ماشي شوف بقى بيقولك لك التشابه الجميل ده بقى بيقول بيقولك ايه بيقول احنا وهو الكرم طيب الكرمه دي اللي هي الاساس وانت الغصن اللي طالع منها كده مين اللي بيغذي الغصن ده الكرمه فإذا وصف نفسه السيد المسيح بأنه هو, هو القروم يعني. والغصن اللي طالع منها يمين شمال ثلاثة اربعة لهو أنت لو القرم دي دي لو ما غزدش الأغصان الأغصان تموت عشان كده السيد المسيح وصف لنفسه بأنه هو القرم أنا الأساسي وأنا لما بديكم الأكل الغذاء بتاعه هو ده اللي هيغذيكم هو ده اللي هينميكم هو ده اللي هيغزيكم هديكم القوه هو ده اللي عايز يقول له السيد المسيح عن نفسه اه انا, أنا والقرمة بس انتم الاخصام بتعودي الاخصام ما تقدرش تتروي إلا بالايه بالقرمة ماشي كده طيب هولوكم على حاجة تانية طيب انا, أنا برضو في العهد الجديد قال لنا على حاجة جميلة جدا السيد المسيح ودي برضو وقد قال لك الله تم نساوس قال عليه بولس قال انه انتشف خبره قليلا من الخمرة كده يشفي أو يشفي المعدة مش اتقالت الجملة دي حد حد عارف يقول لك يا عم ما هي بتشفي بتشفي مين يا عم رايح دماغك هو ده القول اللي جه ده كان ساعتها تني سوس انتوا عارفين انه كان تعبان كان عنده عارفين اللي يستسقى اللي بتبقى في البطن ايه استسقه بطنك بتبقى كده لا لا الاستسقه دي يعني الميه بتيجي زيادة في في البطن فيقول لك ان لما حاجه زي كده يقولك اشرب قليل من الخمر تحاول انها تعالج لك الام البطن دي او الاستسقاء دي فهو لما قال له قال له اشرب قليل من الخمر مش كتير من الخمر كتير ده بقى تظبط دماغك بقى لا قال له لا قاله قليل من الخمر اتفقنا فاذا الخمره اللي موجوده عندنا دي مش للشرب يعني حاجه دي بنسميها حاجه لا طليق ما بنقولش حرام وحلال لا يليق ليه لان الخمره بتعمل حاجات صعبه جدا اولا تتوه ثانيا تعمل امراض صعبه جدا يعني معظم الناس زمان قوي قوي اجدادنا لما كان بيجيلوا بقعد اشاره عليكم الكبد كان بسبب شرب الخمره كتير لان تعرفين المجتمع بتاعنا زمان كان عادي جدا ممكن منستغرب تحصل على الخمره يعني فكانوا بيشربوا خلاص طب الجماعة بتاع أوروبا لما كلمنا على بعض دول دولت بيعملوا يعني بيشربوها لي يعني الجو يعني هو الجو عندهم بيبقى صعب جدا بس طبعا هم عندهم بياخدوها كوسيلة ويشرب ويزبط دماغ لا أنت لو شربت الشواء صغارين هتدفع يعني أو بالضبط هتدفع يعني بس طبعا لا طبعا, طبعاً الخمرة ممكن تعمل حاجات صعبة جدا باللواعي ممكن تعمل حوادث ممكن تجيب أمراض صعبة جدا من نسبة لكم عشان كده احنا, احنا بنحرم الخمرة او بنولع عليها غلط اما الجامعة التانية اللي بيبس مسكين بس, بس صيدة ان احنا ايه بنشرب يجي يقول لك حتى على عيد كده طبعنا على عيد كده ما نزبط كده ونشرب يعني لا عليش. خلينا خلينا قدسين لا يليق لا ندخل في بقنا شيء ده طيب ايه رايكم في الرقص نخش موضوع في الرقص نشغل البيز ولا ما البيز الرقص حرام ولا حلال حلال حلال وحلال <تصفيق> <تصفيق> طب بس يلا كده <تصفيق> طب ايه رايك تمام طب انا عايز افهم بس هو مش الرقص ده جه في الكتاب المقدس أنت في جيه فين؟ أنت رأسك, رأسك؟ رأس الحكمة مخافة الله جاءت هون؟ جاءت في ال... الكتاب أنا ما جاءتش السجون <تصفيق> بيقولك هي رأس الحكمة مخافة الله؟ ها؟ <تصفيق> الله جميل جميل جميل طب, طب نسمع طيب حلو عود الكلام ده خلي بالك أنت كنت قاعد مع برام صح؟ قبل ما تيجي صح؟ طيب ها إيه رايكم لا نصح صح صاحبه ها ما بيقولك هو سعد داود النبي لما راسه قدام التابوت ايه رايك هو في راس عن الراسي راس إيه. ده رأس, رأس, راس روحي وفي راس لمواجهه راس, رأس, رأس جسدي واقول لك مع الحاجه الثانيه بص لما لما اسمع بس كان عندنا كان عندنا معلم كده في الكنيسه زمان لما كان يمسك الناقوس تلاقي يلعب بدماغه كده بيبقى فرحان سعيد ان هو يعني اللحن, اللحن مرقص قلبه من جوه ده اسمه رقص روحي ده مش مش الجسد اللي انت بتقعد تحرك في جسمك ويمين وشماله بتاع طب العمل داود ده دا كان صح ايه رايك طب اما يعني مراته مراته عتت عتتت عليه يعني قالت له ايه اللي انت بتعمله ده يبقى ملك إسرائيل ويرقص قدام التابوت انت بتهرج هو هو هو رد عليها انت يعني, يعني هو عايز لها يقول لها قول لها انت انت انت مش حاسة باللي جوايا عهد ربنا كان بعيد عننا وترد تاني ما اديلوش اي قيمه مريم لما مسكتت الضف لما خرجوا من بني إسرائيل لما لما عدوا لما عدوا البحر الأحمر مسكت الدف و احد وتفرح و وتجري و تزقطت جدا الابن الضلب كان راجع كان راجع و كان فرحان ده كان الاب كان نازل يرقص من الفرح ايه فرق يعني لا في فرق كبير جدا بين رأس العالم و حاجة انا فرحان بها في ربنا احنا ساعات كده لما حتى تلاقي واحد بيصلي عملك ذلك قاعد يعمل كده ايه ده يا عم ده ايه ده يا عم ده فرحان فرحان صدقني يعني اصليتنا مش هتحس بيها مش هتحس بيها غير غير لما تتحط في الموقف ده قلبه مليان بفرح فبالتالي ما عمله داود ده مش من زي ما انت فاهم مش رقص اللي هو الرأس بتاعنا ده لا ده ده وممكن ده, ده حتى الكتاب المقدس يقول لك قاعد يتنطط قدام التموت بيتنطط من فرع عرض زي اللي جاب جول شفته اللي بيجيب جول ويقعد يجري ويتنطط ويفرح ويتزحلق على النجيلة وبتاع ايه يا عم ده بقول انا فرحان جبت جول انت فاهم فرحه وقتيه مش مش شغال بالساعه بالرقص هقعد مباراه ماشي ها فهمنا موضوع الخمره وموضوع الرقص تمام قول قول يا برنس لا لا, لا لا احنا احنا ولا يهمنا ولا ولا البتاع اللي انت قلت عليهم دول نعم مين تابوت العهد تابوت العهد ده حاليا دلوقتي هو موجود في عفب بيت اللي هو في هيكل سليمان بس طبعا هو مخفي طبعا هو مخفي دلوقتي مش بابا لا هو موله تحت المسجد الأقصى تحت المسجد الأقصى مين هو بص هقول لكم على حاجه هقول لكم حلو قوي ان فتحتوا الموضوع ده المره اللي جاية هجيب لك على هيكل سليمان هكلمكم على هيكل سليمان ايه رايكم آه هكلمك بعديها المره اه هجيب لك القصه كلها ولو لقيتكم فيديوهات عليها بصوا بصوا لو لقيتكم فيديوهات عليها هجيبها لكم حاجه جامده لا المسجد الاقصى من لا المسجد بالكامل ال لا بصوا يا جماعه, بص جماعة ال كل الموضوع كله في فلسطين مش في مش في مكه فبص اللي يجي يحضر يعني يشوف الموضوع ده يجي يحضركم مرة على فيديو هنا كده ونقعد ناتناش فيزا زي ما الغاز بجيب والدنيا دي اوكي ماشي ماشي